وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم ۖ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل إلَه مَغ جكثُ يونَ بأكُ بمكثُ تََّدون وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَيُرْسِلُ عليكم حفظة حتى تَ إج حَدَفُمَو تَوَد رَتك سُول ل وَهُم لاكَفُون ثمَّ رُّ إلَ اللهَِّ مَ لم الحَق ثم ر لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مَوْعِدًا قَفَ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسرع البر والبحر تدعون ائذا ولد يقوم من ظلمات البر والبحر تدعون فدعونه تضرعا وخفيا لئن ان فَإِنْ أَمْلَهُ تَضَرُّعًا وَقَفَتْ يَتَنَّ إِنْ أَنْجَانَا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ هَٰنِنَّ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ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 او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض او من تحت ارجلكم ام يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس تَرَا ओंظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ओंظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَاكْنَب بِهِ قُمْكَ وَهُوَ الْحَق قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل قُلْ لَوَعَلَيْكُمْ وَكِيل لكل نَبَأٍ مُسْتَقَر لِكُل نَبَأٍ مُسْتَقَر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَسَمَاءٌ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ عنهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان يَا أَيُّهَا النَّفْلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ سَيُنَّ يُمْنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ